ذكر الله جل وعلا أن هذا البيت حوله آيات بينات قال ربنا إن أول بيت وضع للناس إلى الذي بكت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ومما حوله هذا البئر المبارك المعروف ببئر زمزم الذي جعلها الله جل وعلا كرامة لإسماعيل وتأييداً لأمه هاجر وقد قال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم أنه طعام وطعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له وقد كان الصالحون قبلنا إذا شربوا من زمزم يتوخون بذلك دعوة صالحة فيقال إن شفعية رحمه الله كان مشهورا بالرمي وحسن السداد فكان يقول شربت زمزم لهذا فكنت لا أخطي في العشرة أسهم أن أرميها جميعا ويقولون عن عبد الله بن المبارك العالم المحدث المجاهد أنه كان لما يشرب ماء زمزم يقول اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة والخطيب البغدادي لما زار مكة شربه وسأل الله جل وعلا ثلاث أمور فأعطي إياها كلها من مطالب الدنيا ومنها أنه يقبر بجوار فلان ابن فلان فقبر بجوار فلان ابن فلان كما دعا والإنسان يتوخى مثل هذه المواطن وهذا إذا اشتهر بين المسلمين من غير نكير، فيفعله وحرره الأئمة الكبار في في كتبهم هذا كله ما يتعلق بما حول البيت من آيات من آيات بينات. نبقى في قضية كسوة الكعبة. يقال أن أول من كسها تبع، ثم زال الناس يكسونها إلى يومنا هذا. وتسلم كسوة الكعبة في كسوة الكعبة في أعوامنا هذا في اليوم الأول من شهر.